اللي هو أول حدث حدثني من؟ الزهير الزهير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشعر في المرسلين نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين أقول الإمام المسلم ورحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن عليا بتحويل حدثنا شيبان ابو ابي شيبه حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث وفي حديث عبد الوارث الرجل يعني لا يؤمن الرجل بدل عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه شوفت بقى السنة ده شعبة عن قتادة عن أنس سيدنا شعبة المفرد العلم. حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولديه ووالده والناس أجمعين يبقى الأهل حتى الولد والوالد والمال والناس أجمعين حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أمس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه حتى يحب لاخيه او قال ما يحب لنفسه طبعا العلماء من النووي يريد أن يحمل هذا على اخوه البشريه في أخيه يعني في الإنسانية يعني يحب لكل ولد آدم ما يحب لنفسه وقد تكون أعمة من ذلك لأخيه في الخلق مما هم ممن هم مكلفون فيحب للجن ايضا الجن المسلمون هم مكلفين برضه الجن مكلفون ايضا لا امم احبكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه قال حدثني زهير المحر بم حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أمس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه ونمنع بعنو باب الدليل على أن منقصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب للناس الهداية وعلى كل حال حق المسلم ليس كحق غيره فله بإسلامي حق يعني يتأكد أن له ما يحب لنفسه وأن يعمل في سبيل أن يحصل أخوه على ما يحب هو لنفسه لكن هو يحب لنفسه الإيمان يبقى يحصل أخوه على الإيمان يحب لنفسه السعادة والراحة والاطمئنان وكذا وكذا يحب لأخيه في الإسلام هذا متأكدا ولكن يحب لبقية الناس الإيمان والهداية أما هم غير إيمان وهداية فلا يحب لهم شيئا ده باب بيان تحريم إيذاء الجار وفي حديث أن يقسم الحديث أبوابه اكتفي بهذا وعايزين تاني نقرأ. نقرأ نقرأ كمان طيب باب بيان تحريم إيذاء الجار حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه الحديث فلا يدخل هذا في الإيمان أن يحب لأخيه مثل ما يحب يعني هو تعارف مضحر يحبه يشتهيه يعني يستلزه فيحب الأخوه كده يبقى ده من الإيمان لا يحب لأخيه التوبة والخلص من المعاصي يعني من الخير ويزال فيه رواية أظن يمكن عند الترميزي ولا حاجة اللي هي فيها ايه منخصال الخير أو حاجة زي كده عند النساء عند النساء في هذا الحديث حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه يبقى هنا اللفظة دي مقيدة للإيه؟ لللفظة المطلقة الرواية دي حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه وطبعاً كلمة لا يؤمن معناها إيه؟ لا يكتم الإيمان يعني لا يؤمن الإيمان الكامل ومش معناه انه اصل الايمان امتفي لان هذا شيء صعب صعب على اللي في قلبه يعني غل وفي قلبه انما القلب الصالح لا يصعب عليه انه يحبه لاخيه ما يحبه لنفسه انما القلب بقى اللي هو بقى يبقى فيه مليان حنق ومليان غل ومليان حسد ومليان كده حقد ده بأي بلا عاوز ايه الناس تتعزبوا كده يعني طيب لا يأمن لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ايه البوائق الغائلة والإيه؟ والداهية والفتك والداهية الفتك الفتك لا يأمن جاره غوائله أذى وفتكه به وكيده له ومكره به كان لا يأمن ذلك يبقى ليس هذا ممن يؤمن حق الإيمان وأن لا يدخل الجنة أمي شيخ لا يدخل الجنة أه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه يعني معناه أنه لا يدخل الجنة أو أول ما يدخل الناس إنما يدخل النار أول فإن كان قد مت على الإسلام فإنه يرجع إلى الجنة بعد ان يطهر <تصفيق> <أو يوفع> <تصفيق> مع مع <تصفيق> <الحلوية>. يؤخر <أه. تصفيق> <يصفيق> <الشرطي> <تصفيق> في معنى لا يدخل الجنه جوابا من في كل ما اشبه هذا احدهما انه محمول على من يستحل الاذاء اللي بيقول ده حلال وده طبعا يعني يبقى لا يؤمن بالآيات والأحاديث التي نهت عن هذا الإيذاء فده معناه أنه لا يؤمن بالقرآن والسنة يبقى كافر يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلا يعني لا يدخلها ابتداء ولا انتهاء والثاني معناه جزاؤه اللي يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت ابوابها لهم بل يؤخر يؤخر والتاخير ده بقى ليتفاوت يتفاوت ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها او لا هل دي او هذين التاويلين لان قدمنا إنما ذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه فإدخله الجنة أو لا وإن شاء عقبه ثم يدخله الجنة والله أعلم أولا دي بقى أولا دي بقى مين اللي قال أولا؟ ها؟ نحن عند هدين هو يعني متشكلة يعني تقصد? ميل اللي مشكلة. مش عادة. متحق كده شو? اه. اصلي اولاه انت بمشكلة جاندة من الله على الشوخين إزاي لا يدخل بجانب المفتوحين ولا تعطي عنه ما هو يعني يدخلها أو لا يدخلها فيعذب بالنار ثم يدخلها بعد هذا يعني وده اللي قاله بعد كده وده اللي قاله الاحتمال التاني فلا في الاحتمال الاولاني بأولا لأن الاحتمال تريقان ليعاطفه بعد كده دخله. الاحتمال الاولين هو ايه؟ لا <تصفيق> سعين سعين اللي هو من اول ما مات على التوحيد مسارع الكبافة وينشاعف عنه فهدخله الجنة اولا وينشاع قبل ثم ما لا هنا يعني قد تقول بقى يؤخر يعني هذا بعد التأخير يعني اولا دي بعد اعتبار التأخير يعني من غير من غير عقوبة من غير ما يدخل النار يعني فبالحث على إكرام الجار والضيف والجزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان قال حدثني حرملة بن يحيى أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهابن عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رجل الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان, يؤمن بالله الآخر أو أو من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر، فليقُل خيرًا، أو ليَصمُت من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر، فليقُل خيرًا، وليَصمُت ومن كان يؤمن بالله، واليوم الآخر، فليكرم جَاره ومن كان يؤمن بالله، واليوم الآخر، فليكرم ضَيُفَه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عدثنا ابو الأحوص عن دي الأحوض وهي الأحوض صلى الله عليه وسلم عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره في الحديث الأول قال فلا يؤذي جاره يبقى ما يؤذهوش ويحسن إليه يعطيه الناس تهمل هذا كل واحد في حاله ولا يفعل لجاره شيء ويقول أنا الحمد لله في حالي ونجدعه بناس هذا كويس يعني من جهة فلا يؤذي جار هذا النص النص الأولاني أما النص التاني فليحسن إلى جاره يبقى نحن نقصرين فيه يبقى نترك الأذى وفي نفس الوقت نحسن إليه بهدية نحسن إليه بمشاركته في مرض في ألم في ميت حتى لو كان نصراني أو يهودي النبي صلى الله عليه وسلم عاد المريض وأمره بالإسلام وأسلمه قبل أن يموت ولله الحمد والميمين الحمد لله رب العالم